Ja, das Will, ha elvégzett a szakmai tanulmányaink, akkor a különböző szakmai tanulmányaink alapján a szakmai tanulmányaink alapján a szakmai tanulmányaink alapján a szakmai في الكورة يبقى مفصول. لو قلت هواء في الكورة هي مفصول. دم في الكورة هي مفصول. ممكن تقول حتى هواء مياه أيضا مفصول. بس ايه اولا هو نورمي. المرة اللي فات غنا في شوية نقطة مياه ولايرة كده في الكورة ونتعامل الكورة دفيوشن. لو يعني هو نورمي في شوية نقطة من المية لكن لو زادت النورمالي فيه هواء في البرورة لا في مصورة تسمعناها وجود في هوى في البرورة إيه الأسباب اللي تحط هواء في البرورة هنقسمهم لعنوانين تروماتيك يعني بسبب trauma تدخل هواء في البرورة أو non, -traumatic. non -traumatic معناها لوحده حصل من غير خطة من غير trauma ناس continuous يعني التلقار. ولا ترجع تقسمه لأحوانين الكتاب benign, primary, benign و secondary فرق بين كلمة primary و secondary سببه مش معروف secondary سببه معروف أبطل إذا سببه معروف بقى ممكن أعالج السبب primary بنعرفش سببه لو قلت ما بتقلص طبعا في شيء كلام فلازم ما تقولش أي سبب خالص في primary إلا أن هم ربطوا كلمة primary اللي سببه مش معروف برضه بكلمة benign على اعتبار من primary ده الحمد لله اللي سببه مش معروض البروجنوز بتاعه قويس جدا جدا جدا وبلاين جدا جدا إيه لا احنا نعرفش سبب ييجي في رجالة ميل من 20 إلى 42 سنة سموكر طالما نعرفش سببه كتلة النظريات الله أعلم سكتلة تاوريس دي صح ولا غلط الله أعلم أنا عارش لكن شكلها مشيا إيه أنا ممكن يكون فستة كيف هذه اللونج من نظر بيكون هو عنده دول لونج دي بلورة كده ودي دي بلورة دي السرن و دي وبعدين أنا لون جائز الله أعلم كان عنده هو دول هنا اللونج حاجة كيس كده اسمه كيس هوا دول لونج مقفولة على هوا دول لونج بلب مولو بيها ما بتبقى في الأفرق فارس طاعته لونج فارقع لما العيان كحة أو ما كحش او اي حاجة فلما فارقع فتح طريق هنا ودخل اير في البلورانس سبيس رابتشر اوف ا فالمونري كانت في في أول الكتاب بتاع ممكن في نظرية ثانيه قالوا لا ممكن ما يكونش كده ممكن يكون كده ديشاند كان عنده كان عنده النمونية دي أدلتولك كده برضو، بيسرقه أدلتولك كده فرايتها. النمونية دي ما خدناهاش، أنا خدنا Decom consolidation. تبع العشرة جد بالPathology زي العشرة consolidation. التهاب، عن شح وكان لو فقائلوا جاي يبقى في هنا التهاب في الحتة دي مثلاً، أو في أي حتة مش لازم ينام تحت. الالتهاب ده مع الوقت بيشت صار له Healing. اللي ده جائز فبعض الناس يعمل سكار السكار ده بيضعف الكلورا دي لأ أنا خلي بالك برضه النومونيا دي ما تبقاش بتبقى في اللاند بس بتبقى بتبقى في اللاند وفي الكلورا كمان بيعمل سكار هنا السكار بيضعيفه ممكن في أي وقت الفتعة لو فرقاعد تدخل هوا بالمنظر ده آه الله أعلم دي نظريه و نظريه الله أعلم دي نظريه صح ولا غلط أنت الخلاصة تقول لما نعرفش السبب وجايز دي تكون سيرفليستي واحد اثنين النوع ده من المل... من الباثولوجي لما بيدخل هواء هنا الحمد لله بتكون القطعه اللي حصلت في البثوره ودخلت هواء القطعه اللي حصلت دي حجمها صغير جدا فدخلت كمية هواء قليله جدا مصيره ايه الهواء اللي هنا دخل بيمتص وبيتحيد وبيقفله انا بس جاي يرجع يفتح تاني طب هو بيفتح تاني ليه ما احنا ما نعرفش فتح حواليه ليه اصلا فعنده تيندنسي 4 ريكارنس النوع ده دايماين جدا لأن القطعه الجرح صغير جدا هو ايه البروجنوز على حسب لو سالك في امتحان الاورال على فكره السؤال بتاع النهارده ان موتوره سئورال جدا لان ايمرجنسي كان في حاجه اسمها تنشن لموتوره بتموت فده ايمرجنس فهو سؤال بس لو سالك في امتحان الاورال هو البروغنوس بيفرق على حسب حجم الجرح الجرح ايوه أكيد شوي أجلها شوي. هو رجاله بعد شويه تاجلها شويه ان شاء الله النوع الأول ده برايمري مش معروف باين جدا جدا لكن في نوع ثاني سيكندري سببه معروف ايه سيكندري ده سيكندري تو وأشياء أخرى مثلا روتشر او بالينفزيتس بول ايه فيزيتس بول هناخد في كتاب ده اسمه COPD إن شاء الله من العيانين دول بيديوها الانفزيمة تعرف لما تكون اللامن كده بمنظر لامن دي قال دول دول أصلا الفيولاي كده بالمنظر تلاقي العيان اللي عمز الانفزيمة لما نشرحها إن شاء الله دي بالزبط كده بالزبط كده أرغم كسر الحضان دي كده شوف بقت كده كيس على بعض كده. ده اسمه انفيزيميتس بولة تسرنا الحيطة اللي بين الألفيولاي ففتحوا على بعض لما فتحوا على بعض كده فأكيس هوا برده هو اسمه ايه بقى ده اسم انفيزيميتس لأنه موجود في مرض انفيزيمة بولة بفارع نفس الكلام في عينين البرونكيا الأزمة تلاقي المنظر ده المنظر ده أنا هرغولك كامل ان شاء الله قريب. هو يباني المنظر ده في الكتاب اللي معنا ده درس بتاع السي او بي دي هتلاقي المنظر ده ما طب افتح كده الكتاب درس بتاع السي او بي دي هتلاقي في الأشعة في الأشعة في حاجة بينا اسمها إبنزيميكس افتح درس بتاع السي او بي دي في الكتاب و هتلاقي المنظر ده جدا في الـ X-ray Just, Just X-ray هيا شخص كام مية اضناشر مية افزعشر 111 تحت 111 نص الصفحه اللي تحت هتلاقي بتعلم عليها كده الفيزيتاس بولا في خط كده وفي جواها كتير النوع ده الفيزيتاس بولا دي ممكن تكون اعتقالي اصلا ثواني او ازاي بتكون ثواني نتيجه تكسير لجدار الالفيولايه الحكايه دي بتحصل إزاي في الانفيزيما اكتره اهو إن شاء الله هناك طب ما انا قلتها ازاي انا اقول لك في الانزيمو عمال اقول سي او بي ما او بي دي فيها ديما <تصفيق> طبعا ايه الفائده اجيبها واحنا خدنا برضو في الجدول 22 تفاعل جزئي انزيمو كرنك ايه اجمع كلمه انزيمو كرنك برونكايتيس يساوي <تصفيق> نفس دي الانزيمه دي تسخن تلاقيها في البرونكيا اسمع اجيبهم برده ركتشر كمان للتي بي كافيتي او لونج ابسس انا اقول لك كده وفيه جوة هنا كيباك للس كابيتي أكبرك كي الدايرة دي الكابيتي كي بي كابيتي أو لنك أبسس أو سيس طب ما هو دول ممكن يفرقعوا هنا في الكلورة حد يعترض قلي لا دي بقى لو فرقعت في الكلورة المفروض ما تحطش هور المفروض تحط محتويات الكابيتي اللي هي بص وهوى الاثنين ما الكابيتي فيه بص وفيه هور أو الإجابة بتاعتها أقول لك ممكن لما تفرقع تحط بص دس أو هواء بس أو فصل وهاوا الاثنين هو وفصل فهلاش قواعد خالص يعني المرة اللي فاتت تحس طقعة المرة اللي فاتت قلنا كويس قوي إننا من مندنا أسباب الكلور الفيوجين للنار يعني الكلور الفيوجين هي جاي من فلوسي من تي دي ونمونية إذا معنى كده لو في كبد هنا وكمد دي محتوياتها هالأزر ده فصل والأبيض ده هوا ممكن اللي يخش هنا يا هوا بس يا قص بس يا الاثنين عادي جدا هو حاصره في الكلاسيكال تي رام اكسس في احتمال تاني ماش كده خالص ممكن يكون المشكلة ان البيشنت ده عنده اسوفاجيال تيومر طب ايه علاقه بالموضوع اصل كده الموضوع شوف دي الاصابعس هنا في ورم في الحته دي جوه الاصابعس الاصابعس ده من أعضاء الميستاينم ولا طب ممكن يقتحم الوصوفيكس وبعدين يقتحم الكلورا موتيت كلورا هناك بس إذا كان بقى الوصوفيكس دي اقتحمت الكلورا هيبقى الحكاية دي من تيومر من كانسر من كانسر الوصوفيكس وأنا عارف إنه بيعمل انتفريشن هيبقى حاجة متأخرة جدا هيكون عارف لنا نات من كانسر قبل ما ذا يحصل سبحان الله فحكاية ان الوصوفيكس في الوصوفيكس يقتحم وصف البياس وبعدين بعد كده يخش على البلورا اللي موجودة من جدار الميديا ستاينا ده كلام على الورق بس لأن صعبة جدا غالبا العام بيكون مات من الكنسر احتمال ثاني ان يكون هنا تحت البياكرام في صد فرامة أبسس أو أميبي كليفر أبسس وضرب في البيزة البلورا حد يعطالي بيقول لي فبما الأبسس ده بيحط الباصناء لسه أيه لك إما يدخل باص إما يدخل هوا إما يدخل Basal lung és szövetségi abscess, amennyi a szabadabb. abscess ha nem elérjük a kultúrát, akkor a második, ha nem elérjük a kultúrát, akkor a a a طيب هي ترومة في منها سببين accidental and intentional intentional يعني انت قصب تعملها قصد مقصودة accidental لا مش مقصودة accidental دي حدثة chest injuries يعني واحد عمل حدثة عرضين فتحت صدره أو حد فتحت صدره دخل هواء بول كورا واحد خد سكينة صدره ممكن تدخل دم زي ما قلناه غرفت بس ممكن تدخل هواء ممكن دخل هواء دم يعني إما واحد عنده عمل حاجة عائلية عملية عصر عملية في السدر دخل ليه هو أو الموى اللي فاتت لما قلنا تابل مش الموى اللي فاتت تابل دخل ممكن دخل هو أو تقولون بروكسي أي حاجة interventional أي حاجة invasive ممكن دخل هو ممكن ميكانيكال filtration mechanical filtration ده انا هقولك سبيشال جهاز تنفس صناعي بيتحكم بدخول الهواء جوه السيدراكت في معين لو زودت الضغط قوي ممكن يعمل فرقعه على الكوره ننضم ضمن الكومبليكيشنز بتاعته وكمان ننضم ضمن الاسباب ان واحد داخل بمنظار خرب البرونكس او خرب الاوعيه بس دي حاجه نادره جدا جدا جدا لان الريسنتلي التكنيس اتقدمت قوي لدرجه انه صعب قوي نجيب تحسن راكتشر أو قصافكس أو رومكس راح تدخل هواء جوال كورا أخيراً في حاجة اسمها إنتانشنل لأنه أصرع شباب توفي الكتاب إنتانشنل يعني مقصودة إزاي يكون مقصودة في علاجة تيدي إزاي يعني معمو شوف هورجة لأنه نوع عبر ازاي يكون مقصود ان انت تعمل هواء في الدورة ازاي مقصود تحط هواء في الدورة لا دي حاجة اسمها ان انت تفلق جوه الان كلاس الكلام ده مش في العشر سنين اللي فات لا دي قديمة مش في القرن اللي فات في الابد ليه لانهو علاج تي بيدك في يوم من الأيام مرض زي وزي دلوقتي سبحان الله الكانسر والكانسر دلوقتي مرض مالوش علاك إلا نادرا في ناس بتوشفى منه إنك تغير ونفق على ونك بعد العالم لو اكتشفته بدري بدري أقربوا في بعض الكانسر لو اكتشفته بدري بدري يشفى تماما سبحان الله فيه كانسر على حد كانسر كولر فقالوا مثلا أكبر من 20 سنة الحمد لله خالص شوفين الحمد لله. أقربه هذا في الآخر سجده أقربه وإلى أقربه يعني لو كان يقدر أتعامل عملية خف ممكن وإلى أقربه ده ليه نأخذ في درس المكوجيني بتصير هم التي بي في يوم الأيام كان زي زي كنسر مش عايش على ليه ما كانش لي على العين لما كانش في أنتي جوباركيرس دركس اكتشفوها في القرن اللي فات بتأخر شوية علاج رفعت سين كذا كذا طب كان يعملوا ايه لو كان واحد عنده تي بي في سدروبينا وبييجي كل هالعجائن عضة اسمها تي بي جوه اللحم كان يسمون مرض وحش حتى في الأفلام بتشوف كان يكح ويعرف فيه جدا لما ده عنده تي بي ويز عنده تي بي يبقى التنبؤات بتاعه غيري بار في كده أفلام تعبت حي ما بزكرني كده مش كده طب إذا كان الكلام ده ما يعني معنى كده ان كان في يوم من الأيام المرض ده ضخيم جدا وكان في أنتي بار كلاسترول كان يعلموه ازاي ما كانش لعناك كان بيموت كان يعملوه القاتي مادي لندي كده مادي لندي كده وبعدين دي تلورة كده وهنا اللون اللازرق اللي انا معلم عليه ده extensive pathology ده T.B ده لندي فكان ده بيموت العين لأنه T.B ده كان بيمتشر للندي التانية والليف نوز اللي هنا ده عن طريق الدم ويروح يعمل سبريد تدخل كله يعمل حاجة اسمها عجوة ميليا ريكيدي فكانوا يقولوا ايه طب ما احنا نعمل نقل الفطالج واش قادرين نقدر نقتل نقتل, نقتل الارجانيزم اللي هي فكانوا يخلوموا اللي لو خرموا اللي يروح مدخل هنا الار اللي هنا ده بقى اسمه اير في اللي نيموسوركس نيموسوركس ده لما يزيد قوي كميته هناخده قدام إن شاء الله بيعمل حاجة اسمها تساهمة كده compression collapse يوم اللونج دي ما تبقاش كده اللونج دي تكش حجما يوم اللونج دي تكش خالص بدل ما كده تبقى اللونج دي تكش شغط يبقى أنا خلقت بحاجة اسمها compression collapse الفكرتهم إيه يليل تبطر يقلل الحقل الالتهابي طبعا ده كلام فارغ جدا ما فيش اي حاجه خالص خد جاي بتقول لي في رايه فتيجه ولا الهوا طب ما الاورجانيزم موجود والسبريد موجود والمناعة قليله مش ده العلاج الا انك تدي انتي بيوتكس يقضي على التي طب هو دلوقتي بيحصل ماشي خالص خيشه زق تمام ده انت بيوتكس دراجز افكتيف جدا فالكولسترول ثيرابي ده تقول عليه دكتور حسين أبصريت مش من للوقتي من زمان قوي ومعنى الكلام ده بقى إن التول دي قديمة جدا وما لهاش لكن مقصودة في كل الأسباب المكتوبة دي تعتمد مينو فوربس. على أسمناها التروماتيك والنان تروماتيك والتروماتيك فيها مقصود ومش مقصود والنان تروماتيك النان تروماتيك فيها براين اللي سببها مش معروف وساكن اللي معروف. البلاي الحمد لله بناين جدا ليه لأن الخرم صغير جدا في كل الأسباب المكتوبة دي الـ في امتحان الام سي كيو وامتحان الشفوي الموست كوم كوز وراكتشر اوف الانزيمز بوللا في عيان عنده سي او بي الموست كوم كوز وراكتشر اوف الانزيمز بوللا في عيان عنده سي او بي دي فعاله حصل لو ده حصل بيقل القصف من سيناريو لسيناريو تاني خالص يعني ايه انت لما تقول ان عيان بتاع السي او بي دي جاله نيو ثوركس وانت ان السي او بي دي ده مرض مزمن اسمه كرونيك كوز مطرح المرض ديزيز والنيو ثوركس دي حاجه طاقه فالخاله ده اكيوت بقى لو حصلني مظهورة على عيان عنده سي او في دي اسمها أكيوت من طوف ترونيك بيتحول من حاجة ترونيك لحاجة أكيوت كإن من ضمن الكمبليكيشنز قدام في السي او في دي ربط شفر ومن انفيزيمي تسجول لأيوني أعملين هتلاقي مفدود كده تسعة كومبليكيشنز رقم تسعة تسعة مش مبنرة ولا تشعة ولا تمانية تسعة تسعة عددا، تسعة عددا تسعة منذ النظر نيمو فوركس مؤكد طب انت تذكرها من هنا وتجاهلها حينما كنا في ريفيشن كنا عملينا تجول من درس لدرس لدرس لدرس دي احسن طريقة تحفظت مباشرة طب انت لو لقيتها مكتوب هنا نيمو فوركس مكتوب سي او تي اختصار بسيط ودي بقى ليها ناس تذكرها من هنا وذكيرها من هنا ووفر وقت جدا عشان لما تقعد تقلق كده تاخد وقت لا خالص هتاخد وقت في التقليب لكن تحفظك إنه باي تفضل ده في مخك طول العمر ان شاء الله طب خلي بالك كل الاسماء المكتوبه دي روتشر او برينثيزين تيزبولا في عيان عنده كراميك اوستراكتيف بلمونري ديزيز الان لو عايز بقى بعد كده اكتب Symptoms and signs of the cause احب اختار اهم cause اللي هو ده نسيته أو اولا مش مكون تنسى لكن لو نسيته اختار ثالثان TB نسر كويس احنا قولنا TB لو دخل ممكن دخل Salids secretions او او اول اثنين واحد أنواع بقى اللي أنواع مكتوب في الكتاب اسموه clinical types ونيمو ثوركس clinical types دول إقراهم كده في حاجة اسمها closed type open and attention ده واحد من أربع حاجات بيعملوا أربع حاجات احنا قلناها دي في الـ differential diagnosis بتاع بالمورنينجوليزم ولا إيه؟ بس احنا شرحنا اثنين بس ماثر بالمورنينجوليزم وماثر بالمورنينجوليزم وماثر فيه اثنين مشاركة واحد النهار اللي شاء الله بتاني شنين بصورة بس واحد يجيقوا تاني شاء الله ما بس الفكتور ايه التلات أنواع المكتوبين في الكتاب دول تأسيمة على حسب ايه تأسيمة على حسب شكل الأطعى اللي حصلت في الكتورة وشكل الأطعى ده هيحدد السفيرتي والسفيرتي دي هتحدد البروغنوزز والعلاج إذا الثلاث أنواعه التأسيم على حسب شكل الأطعام اللي الدورها هتحكد السيفيريتي والبروغنوزز والعلاج إزالي كالآتي كده من ده ده عيان عنده المنظر دي لنك وديه كلوراب طبعاً الكلوراب مش بعيد قوي كده أنا رسمها بعيد قوي كده عشان تشوف ومراسقين في بعض الأطعام صغيرة جدا تشوف كده ونظر يا دوباك حصل تاير في الفلورة صغير جدا جدا طب دوة لنبي في هوا أو لا طبعا فيها. في هوا ما يخش خرم صغير جدا جدا اسمه باري سمول تاير حاصل كده الحمد لله إن النوع اللي إحنا سببه ومش عارفينه طيب ده بنايك ليه؟ أن الصغير قوي جبح طيب لما يكون صغير قوي جدا دخل هنا شوية كده إير كده بالقنطرة قالوا الإير اللي دخل هنا ده حجمه بقى قولاني جدا لأن الجرح صغير جدا بيتردتر عليه إن بعد لما دخل شوية الصغيرين جدا بيمتصوا بيحصلوهم Absorption ما تصير معيان إيه لما يحصلوهم Absorption الجال حداية في الوحده Recovery بيخف في الوحده ده اسمه Closed Nemo يعني إيه Closed Nemo Forks يعني الجال حلال موقفا وشوية الهواء اللي هنا حصلوهم Spontaneous القائل Absorption طبيبات فييه كان بتاعت العيان ده هتبقى ميلد ولا مدرت ولا سكر ميلد طب وهي ميلد لو كان في شكوة حصلت مثلا لما الجرح هقطع هو الجرح لما يقطع كلورة دي pain sensitive ولا pain not sensitive حس شوية واجعة طب السلطول اللي عند بعياني هتبقى stationary septa ولا بتبقى أسوأ progressive ولا تتحسن regressive regressive ده جرح صغير وشوية هوا صغيرين دخل وجاي الحلام من الوحد والهوا مقص الوحد وانتصاص وانا عندي خفة الوحد خالص سيروا ما تعملوش اي حاجة تفرج عليه وقت ادعيله في عنا واعم تدينه للواجعة ده شوية الانالجيسكس ويخف الوحد خالص بس الفكرة على سبيل الجدال مش احتاجها بس على سبيل الجدال مش احتاجها لو حطيت جهاز ضغط ادى جهاز ضغط اسمه جوه في كده للتعليم جهاز ضغط جوه الكلورال. اسمه انترا بلورال مناوم يعني جهاز ضغط جوه يقيس الضغط في النوع في النعلة. اللي دخلنا فيه شوي جبت هواء في الكوره رايق يعني ما ساعدش ان النوع ده الضغط جوه الكوره هيبقى إيه؟ هو نورمال الضغط في الكوره نعم نيجاتيف لازم يكون نيجاتيف عشان لازم فيه نيجاتيف عشان يشد هواء ويخلي اللانك تفرد ويشد هواء من الجو لكن انت لو عايز تتنفس انسبيريشن يبقى الانسبيريشن ده اكتيف ولا باسيف فاستنتاج تشد هواء من الجو كده لأن هنا في نيجاتيف ايستابلو بريشر طب بص بقى النيجاتيف بريشر لما ادخله هواء تحول هنا نيوت يتحول ايه ايه اللي النيجاتيف لما ادخل له شويه هواء تقل النيجاتيفيتي بتاعته هتحتاج ناحية زيرو لكن ما يوصلش إيه اللي موصلوش ديره؟ إن كميت الهواء؟ ولا إيه طب يعني آه براوسة النوع ده إن الضغط جوه بيبقى إيه؟ كنية بيبقى إيه؟ ليس negative بس عمره ما يوصل ديره عمره ما يوصل ديره ده النوع الأول والsymptoms بتاعته إيه؟ regressive بيخف النوع التاني أسوأ شوى طب يعني النوع الأول دعلاقو إيه ولا حاجة؟ Conservative <تصفيق> بالفرج عليه تديه analgesics للواقع والconservative يعني conservative يعني علاج تحفظي يعني تحفظي يعني أنت ما تتدخل عليه تديه وتديه analgesics وتنميه bed rests واجتثب النوع الثاني مشكلة النوع الثاني الجرح كبير كده لن فيها ايه هنا ايه النوع الثاني كده بص لانا جرح كبير اوي التار كبير تلا ما يبقى كدير اوي كده اذا كمية الهواء اللي دخل هنا كمية كبيرة بس يخلي لانا لما يبقى الجانح بعيد كبير والـ edges ده بعيد عن الـ, الـ ده يبقى هل زي لين ده؟ لا لوحده لا صعب بعيد عن بعض الـ edges إذا معنا كده في الميت هوا محترمة هنا عارف دي معناها ايه؟ معناها من القوضة دي فتحت علفة نفتحين على بعض بعض يعني كإن جينا هنا بس صار مرحيطة دي فتحناها قوضة لجنبنا فالقوضة دي فتحت علينا مين دي عرف دي لان عرف لورا طب رأيه تعني للسيمطومز هنا هيشتغل عليها كويس بس السيمطومز هنا هتبنى أكروغريسف ولا ريجريسف ولا سابتك لأن فتحنا دي عرف كمية الهواء هنا موجودة هنا ولو حطينا جهاز ضغط هنا دول بلورا توصف الضغط هنا إنه الإجابة الإجابة هقول إن الضغط في البلورا هنا الإجابة هو نفس الضغط في المنطق الإجابة هنا هو نفس الضغط الموجود في المنطق لأن عملنا equalization ده هو ده و ده إيه؟ فتحنا دي على دي الضبط الضغط اللي هنا هو نفس الضغط اللي هنا اللي هو إيه يعني؟ الضغط اللي في الكورة هو الضغط اللي في اللونج الضغط اللي في اللونج إيه؟ الضغط اللي في اللونج كيف؟ عارف إيه؟ Negative Positive Negative Positive U Kellyi wie fiziológia. Negative- prescribe positive negative》Negative- em, el az Inspiration Positive Expiration Negative-expiration choinkaz sundan قوزة في الاكسبريشن عشان يخرج الخالد الهواء طب يعني بيلف حوالين رقم كام فلا مانجت ابو قوزة زيرو في الاجابة ان الضغط في البورا اللي هيتساوى مع الضغط في اللانك هيكون بيلف حوالين زيرو زيرو زي اللانك والفيكير سبته بس اسوأ من النوع اللي قبله لأن اللي قبله قال حييج حجم صغير جدا النوع الأخير اسمه tension احنا tension لي ليه كده يمكن؟ ليه around zero لأنه لما تيجي تاخذ نفسك غزال قبيح لما ييجي نفس فيه inspiration وفي expiration inspiration يعني بتدخل هواء دوار عشان يدخل هواء هو لازم اشفطه من الجو عشان تشفطه من الجو لازم تخلق قوه سحب العيان نيجاتيف البشر فلازم يبقى في نيجاتيف تحت زيرو ده حوالي ماينس 3 سنتيمتر مائي بعد كده لازم تخرج فبيحصل باسيف إلاستيك ريكويل اوف ذا لانج بترجع اللانج كيش وتطرد الهواء طرد الهواء ده محتاج ضغط عالي فبيرجع الأقوصيت بلاس 3 تقريبا سمتينيتر ووتر ناقص 3 زائد 3 ناقص 3 إلا أدفع زائد حوالي سين نفس الكلام في ده اللي هو الـ Open Emotorax أسرع شوية النوع الأخراني اسمه Tension Emotorax ده من قصين Medican Emergency بيموت العين بيموت سبحان الله In تايم no في الحال خلال وقت قصير جدا بيتقاس بالدقايق والساعات ساعات خلينا نقول ساعات دورس إلا يعني مثلا لو واحد عمل حدثة أو لو واحد فتحت البلور عنده ودخلت تاني شنجوز أورس إنته لازم توديه الانسف كير دلوقتي حالا. حالا. مش كل دقيقة بتعدي عليه خطر. لا لا كل نفس مش مبالقة أوريك الزائد الوقت مش كل الإيئة ده كل نفس بيتنفسه كإنك كإنك في النفس اللي بيتنفسه ده عبارة عن موساخ بتتديره هواء يخش سيده ما يطلعش بتدخل هواء وما يطلع تقول مع كل نفس مش مع كل الإيئة الزائد خلقاتي اسمه تشنيموثوركس الجرح هنا حظ العيان في غابت ان الجرح هنا عامل المنظر ده كير يبقى بيلز زي البلل شبه البلل بص على القطعه مش زي اللي فاتت اللي فاتت كانت كده مش كده جرح كبير بس دي قصاد دي لا ده هنا مش كده هنا القطع كده كده المنظر انت شايف دي معنى ايه؟ معنى valid life يعني الـ مش أصاب بعض لكن دي حصل طب احنا نبدأ نتحكم فيها تتغفحش في بحصلة ازاي؟ والهوى ايه اللي يحكم؟ تبقى أصاب بعض ولا valid life؟ معنى بيش حاجة تحكم عارف لما يأخذ inspiration نفس الهواء يفوش مع النفس طب مع الاكسبيريشن يطلع لا مع الاكسبيريشن الهوا يخش مع الاكسبيريشن الاثنين ادجز دول ايوه على بعض طب لو جم على بعض يطلع يطرد هوا ما هيطردش كأنك مع النفس دخلت هوا ومخرجتش النفس اللي بعده دخلت هوا بتاني ومخرجش and so on عمال تلفق البلورة تلفق تلفق تلفق البلورة <تصفيق> طب الكتير دي هتفق عصير الله جدي يعمل ايه ده هيجي باربع حاجات من ضمن الاربع حاجات من ضمنها شوك وآكيوت سيبير جيس بريم ديس يوجايز تاينوزوس أكيوت ريالفينتريكير شيرو صدم من نوع ترافجي إزاي؟ اجلها شويه يبقى دي مديت ايمرجنس هيموت العامل ترافجي صق ولازم عليه يخش انتنسيف كير دلوقتي حالا عشان تعمل له كلمه واحده مطلوب منك إيه الهدف في العيان لما بتدخله انتنسيف كير اعمل ايه هوا ولا مش كده يعني العمليه اسمها إيه؟ دي كومبريشن لأن الهواء ده عارف إياه الله، Compression طب انت عايز تشير Compression؟ يلا سنها دي Compression أشيل الهواء، تشيل الهواء زاي؟ أقل حصة، نعم. الله نكون كل قالوا كارديجان شو الكلام راح وقت خلص؟ دق أي طيب. ما يرجعش تاير الانتين اجز دور دي يجو على بعض دي كده تبقى مفتوحة يخش لايك زي السمام السمام يعني فتحة تسمح بمرور الهواء أو تسمح بمرور أي حاجة بقى. اتجاه واحد يجعب اخر امنوع ابي يحصل الانتين اجز دور كده يخش تمرجعش النوع ده بقى لو حطيت ده جهاز ضغط هنا النوع الاول لو حطيت جهاز ضغط يبقى less negative ولا يصل إلى زيرو النوع الثاني بيلف حوالين دي بيدفع من ده ماينس بلس ماينس بلس ماينس بلس النوع ده لما تحط هواء كتير قوي جوه الدوره الضغط جوه الدوره يزيد يوصل كام يوصل زيرو ويعكس زيرو يعني لين قوة عارف معنى من قوة الترشر يعني نفس مشتغلة تاخد نفس مشتغلة تاخد مشتغل نفس أصلاً سير سباقات الاسترسو سير بسنيا قوة الترشر جو الكورون. على سبيل جداني ولو قل قارن بين الضغط في الثلاث أنواع منهم طول النوع الأول اللي فلس النوع الثاني اللي بيبدل من negative to positive زي زيلانك يعني equilibration with النوع الأخير لا مش كده النوع الأخير بيبقى positive طيب medical emergency تقول عن النوع ده بن حسين medical emergency وده أخطر نوع فيه وانت لما بقى حال القولم قول ال مقدور عليهم a medical emergency, medical emergency. Tavaly miért ismerjük már a ki, symptoms of the cause. Example, hogy a köft, a disziasztia, a és azokat a dronkia, azma nem a figyelő csak én megfelelődik a dronkia, azma, azma, azó kutája, a kérdőmények köft, disziasztia, weezing és a long history az a ziopedi, azma, azma, azma azma, azma, azma, az a ziopedi, a a a a اجي واحد اتنين لما نيجي نكشف على يعني اساسا لما نسمع الشكوى بتاعها شكوه الجلوس دول في حاجه والتشنج حاجه فيه أربع حاجات كلها فتجربه. لكن ده اللي حصل فيه أول حاجة just تاني مش سبير tearing pain تيرين يعني لعندها بيحس بحاجة قضعة فعلاً بيحس بحاجة فقط في الصدرون tearing اسمه ديسنيوف pain ديسنيا وكف ديسنيا ديسنيا دخل شوية هوا مش عادة مدخل وبعدين كحة الكحة دي والديسنيا أكيوت لأن المرض أكيوت الكف نتيجة ان الهواء ده عمل irritation اللي كاف موجودين في، ال... الكلورا فيها كوف ريسابتورز أجوى طب ما هو الثلاثي ده؟ ديسنيا والكاف والشاست اين؟ قلناهم المرة اللي فاتت مع الكلورة ولا مع كلورة ريشوشن؟ مع الاثنين هتلاقي الثلاثي ده متجرر في كل أمراض في الشاست ديسنيا لأن فيه هوا دخل كلورة مش هم كويس؟ كحنة تيجي تريديشن الكوفي سيبتوز و تشاستين لأن تورا بعدين سيبتوز و ديكوز ما تنساهاش مثلا السيوب بعدين لو العيان عنده تنشن ديموتوريكس هتقول العيان من خسين ميديكا دي الأربع حاجات طب الأربع حاجات دول أنا ما الكتاب الاستاديو الشفتها صفونه انجلزي محاطتهم هنا كوبي اند بيست بالظبط معايا في تشخيص حاد ومن نفس اربع حاجات اكيوت سيفير تشست بين ديسمو جاي سيموزس اكيو تروما سيكولر الوجع ده سببه ايه؟ طبعا هو انت هنا في العين ده ده اللي تعمل كده دخلت خط كمية هوا صغيرة ولا متوسطة ولا كبيرة كبيرة جدا جدا جدا طب تعمل سبير سترش كمين في البلورة براية البلورة طب هي البلورة بيه؟ كمية الهواء دي كافية اللي تعمل وجع لا يطاق في البلورة intolerable pain intolerable pain في الكورن acute severe chest واحد اتنين دي اسمها ايه يا A طب وعايز اتنفس ده علاوه على كده بقى ليه بينه ده لان العيان مش عارف ياخد الانسبيريشن لان فقدنا بريشر اسمه طيب على كده رأى ان الهواء الكتير اللي هناك هيفوص يوم يعمل حاجة اسمها كومبريشن ايه كولابس طب لما اللانج تكش تعرف تاخد هوا؟ تعرف تاخد هوا سيبير دي طب اذا مش عارفة تاخد هواء يعني كولابس يعني يعني لنج. فقط طب فماذا فقط لانج او حتة كبيرة من اللانج يأخذ هابوكسيا ولا يزرع الزرعان بسبب هابوكسيا Acute right ventricular failures بيقوسين core pulmonar core pulmonar pulmonar يعني lung core يعني نيموثورة بس مرض النامجل هنا نيموثورة بس هوا في الدورة مرض الهارت هنا right ventricular failure أبس الوسيط مين مين الوسطة هنا الوسطة هنا pulmonary hypertension يعني حصل ضغط عالي في pulmonary circulation طب لما يعلى على الضغط في المقاومة وصد اي جانت كده الرايط يوم يوعا الرايط طب هو ايه اللي عمل الضغط في المقاومة الهواء كتير هنا عارف هواء كتير زي ما اللون قد كده هتدوس عمانك طب يلا يدي أبقى أنا عن حين تتلحمها مجردة كده ولا فيها بيسل مليانة بيسل حطيتوا عاصل بيسل دي تقفل بيسل ستاعت الله تعمل حاجة اسمها بيسل يقفل بيسل ستاعت الله لما تقفل البيزنس ستاعت الله عملت فيه ومفاظه بيسل طب انت يعني لو قعدت تقفل بسلس تحت اللمتة الضغط فيها يعلى، يعني هدي سبب ان الهواء الكتير اللي هنا داس على لبسلس ده ده إجابة الإجابة تان يعني مش هنا فيه سبير هايبوكسي طب رأيك يعني حاجة سبتان في الكارديولوجي قبل كده هايبوكسي يجب تعلمين دي يعني انت قلت مش فاكر يعني ازاي مش فاكر انا افضارك اول حسنة فالله اول حسنة اعملين أو السماء اللي قبل اللي قبل اللي جاء على اقلي وضي يعني بقى. ان لو في ايضا هل تعمل باسل في الكسم كله؟ لكن تعمل في النوم باسل كونستيشن صح لقامل؟ صح جدا احنا قلناها أوقل درس في الكارديولوجيا فماذا عمل باسل كونستيشن في الفيسس تحت النوم تزود البريفل، البريفل، البريفل، الضغط في النوم يعني اسمه فالموري هايبرتنشن فالموري هايبرتنشن دي بوازنك اني هارت رائمس أكيوت سيبير ماسف. ماركت، اكساجيرات رائت، فنتريفر، ثيجر يوقع على رائت فنتريفر طب إذا رائت فنتري تلوقع وكان أصل مرض لامنج إذا مرض لامنج أدى إلى مرض؟ الإجابة كور، فلمونال أكيوت ولا صب ولا ده المرض طب وقع لما خذنا في تربة الكارديولوجي مين من الأرض اللي ما يوعع يعمل لوكرت أو تلاتة درجات نعم يوم يحصل تلوث كبير لوكرت أو تلت درجات شوك دي بيكون العام بطر من الكيس لو جالو كربونجي شوك في الشارع مش هتلحق يموت في الشارع لو كانت حادثة أو, أو حاجة شبيهة إذا ده معناه أن فيه أربع حكاية بيعملوا أربع حكاية النوع ده ده بيقصين ولو كان وقع و في الشارع وجد في الحكاية دي لازم بساروخ يتنقل على الـ intensive أقرب مستشفى عشان يعملوا حاجة واحدة De-compression De-compression واحد يقول طب ما هيرجع فإن؟ هيرجع إذا لازم treatment of the قد تشيري هوسات، أجلوا شوية بس هي أمبوها بتخشي سيد العيان؟ اسمع الـ Underwater Seed دي بريمكو سيد Life Sailing تنقذ الحياة العيانة إزاي لو بصراح بس في حاجة تانية لما ليجي نكشف على العيان تكتب Science of the Course عايز أكتب Science of the Course اخترت أنا سبب وثبتته أعمل سبب مين؟ سيوفيدي، طبعا أنا عايز أكتب سيوفيدي كساين بقى للمدين أنا كتبت كسيمتهم long standing ثلاثي كوفو ديسنى. يعني لأمرو على درس السي إن شاء الله ألاقي كوفو ويزي أي أبعد إن شاء الله لكن أنا عايزة أكتب ساينس في كلمتين ساينس يعني الشكر ساينس يعني كسابينيش عايز أكتب السي درس أكبر درس الكتاب وأعمل درس في الكتاب, درس في الكتاب. اللي مكتوبة هناك في صفحتين 2 3 عايز أكتبها في كلمتين 3 إسلامي؟ نعم؟ عايز أكتبها إزاي؟ لو عايز أكتبها في كلمتين إنت بتكتب لي ساينز أوف دي بوست إجزامل تكتبه في دي عشاني أشكلها الشيخ ورأة للتحار اكتب إجزامل علم أكتبش إزاي إن شاء الله وهذا لو قلت السيكوبيدي معناها مخي كيف مطالبه شي بلي جاد ولا؟ هو ده مش ده معناها عطيه ايه و ايه؟ ثرانيك برونكايتس و ده درس شاء الله ده درس كدير ابي عايزك تبتاه كلمة و ده كلمة او, او. ده هايبر، Inflated Chest وده واحد ده عقار تقول لي فبما احنا قلنا ويزيس من شوية شكوى تنفع شكوى وتنفع صين طب إيبه هو ده تاني طب ما انت لخطيت السماعة تسمع تزيين ويزيس وهايبر عارف ده معناه ايه معناه أنه سيدر ومسدود اللي هي كرانيك برونكايتس كرانيك برونكايتس يعني سيدر ومسدود أكيد يسمع آيبس بس لما نروح نشالها اللي هي بسدود إن فيزيبة معناها سيدر ومفوخ عارف سيو بي دي اختصاراً إيه هاي <تصفيق> بمفوخ عارضة قولة <تصفيق> بالبلد الشعب مسدودة والرئة منفوخة الشعب مسدودة والرئة المنفوحة إزاي أجلها؟ فأختصرها في كلمة ديها جنرلايز ميزيس وايبر ده بيجي الروسكاوتيشن وده بيجي بيه؟ ايبر انفلات ولا پركوشن؟ الاثنين انسفكشن سيدرو بارد وفي البركوشن ايبر طب معنونة كلامة في الجدول ولا ايه في الانفلينكسينة؟ كويس. تعلم نفسك كويس لما دي تكت ورقه الامتحان اللي تكتبلي ساينس اوف ذا نقطة لا انت عايز تكون مؤكد فلازم تبهر اللي بيصلح والله في ورقه في صفحه امتحان طب انا مش عارف اعمل ايه وعمال اقول انا لو هكتب مش مستحيل اقدر اكتب ورقه ممتازه كده بص على الكلام كده وزي ما حكيت صح حاجه مبينه وعايز ان انت بتبقى حريص ان انت يعني خد في السؤال الفول مارك عايز ياخد في السؤال اللي جنبه اللي جنبه الفول مارك في ورقه بصيت لما خلصت بايه ببص على نمره الامتحان الثاني بكتب على الورقه اللي هي الفرق الغلط الغلط اه فتلاقي لقيت واحد واخد 130 129 شهر. واحد ناقصه ربع ساعه انا كنت سعيد جدا بيه بس هي يعني اه يعمل اه لو عليا ما كنتش عايز اديك من 20 كنت 20 من 20 كنت عايزة احضرته 30 من بس كتبه ازاي فوقت الامتحان يبقى انا واحد مثال تاني حاجة بالإنسفكشن اللي حدت أسكارتيشن بصر بالإنسفكشن اللي حدت shape and movement طرص احنا مرة قبل كده قلنا في الجدول shape and movement صح انا بس لبهت عليك ال movement مش inspection بس كمان. ايوة shape and movement shape فعالتشاسب عمد ده bulsh بس لازم عشان يعمل يونيترا البالش يكون كمية الهواء كثيرة بتتحقق التنش إذا خلي بالك ذا عشان يبالش لازم يبقى كمية كبيرة قوي ده في التنش طب الممكن كله ولا يد طب إذا بالش تبى تركيه شفته وفازت صاعي برضو لازم تكون كمية كبيرة في أي نوع داف التنش TVF في اس اسال نفسك دي ولا كونسوليديشن ولا بنافس. Percussion لأنه هو. في الكاشن هايبر ريزونانس تعنه هواء في مرضيه في الجدول كانوا هايبر ريزمي داول بس انفزيمه باي الواحد يقول طب ماني مو ممكن يبقى باي لاتر جدا جدا جدا لكن ممكن فير فير لكن تلاقي لي مو صوره على حصل 네. فتحت ناحيتين نبدا بس كومن كومنلي اني موتورز اللي ده طب الهوا هنا كتير بتبقى هايبر طب لو كتير قوي قوي قوي يبقى هايبر جدا اسمها ايبانيديك زي طبله مين ده التينشن الايبانيديك يعني بين قصين هايبر ريزمنت قوي يعني بيتطرقع قوي دي مطلعات واشنطة دي إلا بالبراكتس لما تشوف عيات في الطوارق جاي بنيموفوركس ودي مش هجيلة في انت مش بتاع الضاطنا يوحي في الراح في الطوارق جراح وثكاركيشن كده بالمعنصر ده أدي النام وادي الكورة هنا مليانة اير وادي اسماماعة هنا يبقى هنا فيه العلم بين السماع بين النمو ده الـ breath sound في وجهنا كده diminished breath sound. مفيش اللي موجود في الكتاب ده أنا أفضل تشتبه زياد عن الصندر. اسمه euphoric breathing أي كلام زي sufficient flash وا وا وا diminished breath sound diminished يعني ده ده اللي هو سهولك لما بشرح لك لما تجيب ازازه انت طالما في الازازه كده وتعمل صوت صفار عجيب شويه بس ده الكلام ثاني زي وزي بقية الحاجات انت تقول ديمينش بيس ساوند نقطه قال بقى انت كمان في العيان اللي عنده تاتش النيوموكوكس لاينوت منك في خلال دقيقه لو ما ساعفوش هتقعد بقى اسمع مع الراجل اللي هو مع النايل اللي معاك أو مع زميلك اللي واقف معاك في طوارئ انت سامع ولا لا مش سامع انت دي واحد تاني اسمع هتقعد بقى ولا هاجة ولا هاجة تتعني أربع حاجات نعمل في أربع حاجات في في الكتاب انبسيجيشنز نمراوح ارتيريال بلد جازز هايبوكسي في هايبوكسي هنا وليه اكيد لأن في حتة 2 اتنين انترا بلورال مانومتر الحقيقة انه تتعملش خالص دي على سبيل التعليم مثلا ادوكيشنال ليه ما بنعملهاش؟ أولاً لأنني مش محتاجينها إنك دخل جهاز ضغط ليس ضغطي بكلورة مش محتاجة ثانياً مفيش وقت تعملها لو كان عني تاني شنا هيا؟ أمال إيه الانبستيجيشن مهمة؟ كلمة أعز شاست إكسرين نقطة في كل الانبستيجيشن، إحنا المرامتري قلناه بفرق تلت تنوعه أتلاقي واحد في القورة بيقولك المرامتري إيه؟ في الفرق إزاي؟ جاو هنا بيبقى الضغط بل اسم وهنا بيضع حوالي 0 وهنا بيضع 0 لكن ما بتعملش في كل الانبستيجيشن المكتوبة دي الموستي البوردل أو الوحيدة هي تشاست اكسست عشان يبين ايه بصر احتمال ان ينزل تشاست اكس دي في امتحاد اخر السنة امتحاد احتمال عالي جدا انا يوم مراجعة بتاع تشاست ان شاء الله هوريك اشعار كلها ان شاء الله وهنعرف ازاي نفرق ايه وهنعمل سكين للأبروش للراديولوجي وإزاي التوكومنت على الأشعاعات هتلاقي المنظر كالكاتي بصوا موجود في الكتاب الصفحة اللي قدارها أيها دي الصفحة الكاملة 43 هتلاقي فوق رسمة وتحت أشعة بتاعت الرسمة هتلاقي اللنج الشمال كشي رسمة وبتحت هتلاقي اللنج كشة برد مش كفيلان كشة ولا ايه بوص انا لك وفصر لك القصة في ساعة عشان انت لما ديه كومنتي دار في كومنتي بصني دي كله من منظر ده ده من أبيض ده ايه بايافرام بايافرام ابيض في الاشعب وده الهارت بالمنظر ده بيبان ايه في الاشعب؟ ابيض اللونج فيلد لونها ايه في الأشعة؟ وديت ركاية ماشي؟ ركاية لونها ايه في الأشعة؟ إسود إسود هوا بس هو سؤال ايه؟ اللونج فيلد لونه ايه؟ إسود لانه هوا بس هو مسود بيتخلى لهم فاسكيلر ماركين الزماظر تلاقي انتهت اللامبي دي كشف فاروح راسل خط كده دي اللامبي اللي كشف كدا. دي اللامبي هنا كده كشف كده عن ميديا دي اللامبي دي راسم عني في عارف بقى يقولوا بشخص نيمو سوركسا بالخط ده الخط ده خط وهمي بيفصل بس اتركز معا اللي دي مهمة بيفصل في عندي بيفصل الجزء ده الجزء اللي هو الجزء اللي هو ده lung cached اسمه collapsed lung ميلا عمل collapse, collapse. اللي هنا فين؟ في في plural دي فعل عمل حاجة اسمه compression collapse ما طب يعني دي lung cached حيث لانا طب وما هنا إيه؟ إيه؟ إيه؟ هو في ايه؟ هوى في هو. فين في البلورة في حتة مكانش فين يعني؟ في طب هو الهوى في صفة عامة بيباني لونه ايه في الأشياء؟ اسود اسود طب يبقى الهوى الهينة ايه؟ اسود اوه اسود طب ما النابي دي برضو هوى؟ اسود برضو <تصفيق> ايه فرق من السواد اللي هنا في اللجن طبعيا والسواد اللي فيه دي فيها بسك للماركين لكن البلورا ما فيهاش بسك للماركين عشان دي فيها بسك للماركين طب ينتخلالها خيوط ايه بيضة لكن هل دي فيها خيوط بيضة لا فبتتسمى اسود من غير خيوط بيضة يعني اسود قوي والاسود في الأشياء ما بنقولش عليه black <تصفيق> بنقول translucent فاسود jet black translucent يعني اسود قوي بصفت كده بعينك على الفرق بين الصدر اليمين والشمال دي فرق في الأشياء باي ما ده في فرق السواء؟ أبا فرقاين طبع ما الحد ما كاشة بينين؟ لا، يبقى الخط ده اسمه لاين of لورا. لاين of لورا ده بيستفرق الحاجة جوه الحاجة اللي جوه مين كلانس نونك واللي بره مين لورا. طب الهوى اللي هنا ده مش هوا كتير طب ما ممكن يودي التركيه فيه opposite side طب وانت ده بتشوف تشوف التركيه في الأشعة زي ما شايفين بعض في مكان مضوح بس جايز هنا مش واضح عشان أنا عامل سكالي لكن عامل كوشيكتر هو ريح واضحة زيادة على ذلك تبقى قش كده توقف الصعيد ولازم في كينكا توريره إزاي اللي بتدهى الـ Position of the Tracare كمان الهواء اللي هي ده ممكن ينزل الـ Frame فين تحت ينزل الكفلة تحت النحية دي بس تلاقي الكفلة دي مكانها فين طبيعي كان طبيعي لكن الكفلة دي ايه في الـ Present تحت او انت ازا تعرف ان الكوبلة بتاعت الديافران صفتة ازا تعرف ان الكوبلة بتاعت الديافران ستة رتاح نعم اه انا هشرح لك ان شاء الله يوم الاكس راي بس مبدئيا مبدئيا باي في دي. ضلوع ولا باي ضلوع. طب هو المفروض الدنوع بتيجي انترسكت مع الديوفرام في الدنوع كده نورمالي في الإنسان الطبيعي أنا أتكلم عن الإنسان الطبيعي الديوفرام في الأشعة بيتقاطع مع ريد نمرة سبب نعم سبب ستة مرح ستة ريد نمرة طب ونقدر عيد جدا طب إذا بيتقاطع معاليد نمرة ستة هنا تأيه يتقاطع معاليد نمرة ستة لا دي ناحية ايه طب لكن أي ناحية دي بي يتقاطع تحت الستة سبعة تمانية حاجة أشرف كده جايز مش واضحة هنا لأن أشعرشة لأ في سكاني كان هو يبقى هنا بيتقاطع معاليد نمرة تحت ستة أجل اللي بتكلم عليه عشان عيني اللي بنيف ولا اللي معدولة اللي بنيف اسمها anterior <تصفيق> rib واللي معدولة posterior <تصفيق> كده؟ طب انت بفعد مين ملكش دعوة أبدا بالposterior ribs انا بعد الابليك اللي اللي هم anterior ribs كل الانفتيجيشنز المكتوبة دي. المس इंपोर्टेंट ديفيرنت انفيستجيشن هي اتش تدخل عيان قط التصوير يعمل ياخد وقت اتش اس اكس عشان ياخد وقت 3 دقائق 3 دقائق تكون صور وفين طلع ثالث ظهر في ديتكشن ان موتوركس تحشر ابى تخرم صدر دخل أمبوبة في a life, saving, under water sill it a sz Jungza diz Mi hiszen, és azarb Ha avez meg What the Think faith faith think laılanff ليه من مع الانفيزيما؟ عشان مليتين يعملوا هيفررزمانس <تصفيق> وبعدين ديفرينشيار دياجنوزيس مع المسلم التانشي النيبوثوركس اللي هو التانشي النيبوثوركس أربع حاجات يعملوا أربع حاجات هنا بقى تقول لي اللي لازم أفرق التانشي النيبوثوركس مع بقية التلات أوراد اللي بيعملوا الأربع حاجات اللي هم مكانونين مثل ما يقال زيادة القواتشي خلصة مثل دون كولابس و بالمونريبوليزم فبالكولابس ما خدمه مش أنا أوعدك أعمله إن شاء الله لما ناخده هتلاقي اللي في نفس أربع حاجات إن شاء الله أكبر ديفرينشيال ديجنوز جدول في نفس الحاجات اللي قولها يفرق الكلوز من أوبل من تنشن ده إعادة اللي قول يعني مثلا بدي سنة مايل في الـ Close with Open CD في مين؟ في اللي بي موت تاني شرق ساينوزز و هارت فاليور و شوك موجودين فقط، اللي هم قربة حاجات موجودين فقط تاني شرق مين اللي فيه ميديا ستاينتشيبت اللي فيه كمية هوا؟ تاني شرق والمرومتر يتفرق، هل محتاجين نعمل الممرومتر؟ قلنا لأ، واشتب الأنفاريك بريدنك ده موجودوك شخيمة خالص ده برده قولناه، أهم حاجة في الدرس بتاع النيمو ثوركس هو التريتمنت بتاعه لأنه يقولك في الامتحان تعملوا على فكرة الدرس ده مشترك بين البطنة وجراحة لأنه في جراحة هتاخدوا تاني إنتا إن شاء الله سأنت جاي هتكون دلازتوا من هنا ومربع جالهم عندنا في القصة سؤال تانيش النيمو ثوركس في الجراحة جوجوه من واحنا وإحنا موافقين على فكرة. لأن هنا موجود التفصيل هناك موجود يمكن عاجات بوسيطة أولا خلاصاً تجاوه يعني صح يا راوي يبدأ تجاوه من هنا العلاج بيعتمد على إيه على نوع في علاج في الأول مكتوب علاج تخفوصي تعمل إيه العيان بدرس وأنا الجسكس يعني دواء ليه أنا الجسكس لأن أعطه الجسكس مين ده العيان اللي محتاج كده اللي هو الجابح في إيه صغير جدا مصيره ايه بيقفل لوحده طب قان لو ما تدخلش هيلحم لوحده وهيفك لوحده طب في الحالة دي الضغط في الحالات دي بيبقى الضغط بيزيب ولا لا ولا حاجة السيبتونز عنده ميلد ولا مدرد ولا سيبتون ميلد جدا ولو عملت له أشعة تلاقي حجم الهواء اللي في الكورة صغير جدا لا يزيد عن خمس الثوركس طبعاً خمس هنا قصدي بيها قصدي بيها اللي هي 20% مكتوب في الكتاب دي قصدي بيها 20% من إيه؟ من نص الثوركس مش من أحدين لأن المرة دايماً لا تترف 20% من نص الثوركس هتلاقي حجم الهواء اللي هنا أقل من 20% طب أعرفها إزاي؟ بالأشعة طب اللي موجود في الكتاب ده بص كده لاقي الأشياء اللي في الأول اللي أنا شرفت عليها كمية كبيرة من الهواء لو آلاف الصفحة لو آلاف الصفحة هتلاقي الأشياء اللي فوق خالص اللي عم بس مش كشط قوي فيه بتوه الأشياء مشحنة بالظاهر يحسبه كمية الهواء ويقول له أقل ولا أكتر من 20% لو كان أقل من 20% في المية إذا دي كمية هواء قليلة محتاجة كونسرفة خفيفة نقطة بدرسته عن الجسيس الدواء الثاني مش دواء الاعلاج الثاني عبارة عن Underwater Seed الـ Underwater Seed دي ايه؟ انا عشرها بعد خلص دقائق ان شاء الله الـ Underwater Seed دي أموبة بتخوش السيد اكتب دلكم سين Underwater Seed دي Decompression Decompression معناها Drainage of Air طب ما احنا المرة اللي فاتت حطينا إبرة في الكلورى عشان تعمل درينج of fluid مش كده لا دي درينج of air طب ما المرة اللي فاتت لما قلنا درينج of fluid كان اسم التكنيك فلوراكو سنتيس هتلاقي فوت نوت مكتوبة في الكتاب تحت ان ممكن استخدم فلوراكو سنتيس تجيب للـ under لو كان الـ لو كان الهوى كتير طب الرسمة اللي في الكتاب في رسمة Under-Water Seals وفيه رسمة فورات وسنتيسس فورات وسنتيسس يعني ايه؟ يعني إبرة دخلها وتشغل بها نوعا إبرة مين الأهم في الامتحال لما يسألك الإبرة في فورات وسنتيسس ولا الـ Under-Water Seals الـ Under-Water Seals أهم جدا لدرجة انت ما كيش سيبت فورات وسنتيسس ايه؟ هنا أحسن تجربة في البلورة ديفيزيون أو لا هنا دورها ضعيف جدا لأن البديل بتاع عليها روتر سد أهمل مليون مرة و مليون مرة مين ده العيان اللي محتاج تركيب أنبوبة سد؟ نمر واحد لو حجم الهواء كبير كام أكثر من 20% من حجم نص السوخت أو لو الضغط زاد قوي أو لو عنده سنتومز جامدة جدا أو لو انت مشخاش تانشين فبزي مشخاش تانشين أربع حاجات بيعملوا أربع حاجات إذا لازم على سبيل الاستعجال كتن تركب الحاجة اسمها Underworter Seed الـ ده Seed دي لايساين أكده همشحها بعد دقائق إن شاء الله في option تاني ان انت في العلاج تقفل التورة خالص وطراها اهتمامك طب بتحق المادة سنة تتراسيكل طب وقت تتراسيكل ده بيلزة ايضا طب مين ده العيان اللي انت ده محتاج تحكي تتراسيكل ريكانس <تصفيق> لو كان بيجيه كتير طب النوع الاول بيجيه كتير اللي هو ريكانس اللي <تصفيق> هو <أوه> برايمري <تصفيق> <تصفيق> بناين سفونتينيس اي عيان بيجيه ريكانس اتنين جايز مرة منهم جايز مرة منهم تبقى خطيرا لازم مرة منهم. الأقطة بتأه لايك. تود موتوا. طب ما يبقى لازم على حساب وقف في الكور. بحثنا فترة سايكل نائب بكده ودي تالت مرة. تالت مرة. استخدم فترة سايكل كنن كيمو ثرا يعني بستخدمه على إنه حاجة مش أنتيبيوت. مرة في البركارجة الرفيوشن ومرة في البركارجة الرفيوشن ومرة هنا. بعد كده بقى تستخدمه كتير قوي عشان لك أنت بيوتك تسخلي بانا في option ثالث جراحة الجراحة دي تعمل عملية تقفل جرح مين ده العيان اللي بحتاج عملية لو كان برضو ريكارنز بمسورك سويد عدك اثنين options لريكارنز إيه ما تحمي تترى صاير إيه ما تعمل عملية. أكيد لو كان بيلاترال وتشيزفيل very طب لو بيلاترال الواحد يقولي طب هو لو بيلاترال لي عملية؟ لأن ما ينفعش أعمل تكنيكلي تكنيكلي تكنيكلي. تكنيكلي ما ينفعش أركب أنبوب يمين وأنبوب شمال. لازم أعمل خليج في واحد وبيمين على واحد. ما ينفعش أركب أنبوبتين في نفس الوقت. تكنيكلي لازم في مكان واحد. فلو كان عنده على عن نحكتين، يبقى الأنبوبة ما تنفعش لازم عملية، وتشزباري فاري فاري غير، ما شفناشت أبداً ما كانت دي دين وصورة كثيرة، ما شفناش أو لو كان عيان جربت فيه الأنبوبة، اسمها أنبروت تتسير على قبل أنك جارت إيه ما قفلش بعد مرور عشر قيام خلي بالك بك، هو لما تركت الأنبوبة في سجر العيان بتطرق بيها إيه إنتا؟ بتطرق بيها الهوا اللي موجود فيه؟ اللورة طب لما تطرق الهوا اللي في اللورة الحمد لله الجركة بيلم الواحده في مدة تتراوح من خمس تيام لسبع تيام لو قاعدت ما قفرتش المدة في عشر تيام يبقى معنى كده الإجابة إن الأنبوبة دي فشلت إلا ما نكش سكة غير من عمليات وتعمل له عملية تغفر بيه كرح لبدأ الانديكيشن الثالث تحضى دايما الامتحال بطنة وجراحة الانديكيشن سوف سيرجي ان الانديكيشن والنيموثوريكس المرة واحد لو كان بيلافر والشيز جيري لادئة التكنيكا يننفعش عن درورتر اثنين لو كان لكرمت تلاتة وده الأهم لو فاير اف ان درورتر في مدة تزيد عن عشب قيام طيب الآن دروتو السيك دي لازم تحضرها لامتحان الأورا ولازم تقول له شكريش هاي إيه قبل ما أقولها في لازم كمان في الكتاب تقول treatment of the cause طب أنت لو معلقتش الكوز مش ممكن يحصل كارث example treatment of C O P D نأخذ نموش أخيرا treatment for tension pneumothorax التنسشن pneumothorax بدي نفصل ذلك emergency علشان تتعس الكتابين السكة الأولى Underwater Seed ما حطكش Underwater Seed العاني مستغلال ويقلع ساعة Underwater Seed دي Life Saving بتعمل إيه دي بتعمل D Compression يعني إيه دي Compression بتشفط الهواء طب إنت لما تشفط الهواء يريد الضغط على اللغوة ولا إيه طب تضغط النفس طب وإنت بتشفط الهواء بال Underwater seal. طب ما العاني بداية لماذا؟ عنده أربع حاجات قلناهم صح؟ اكتب بالكوسير سينتوماتيك تريتمنتل أربع حاجات مثلا عنده تشاست بين ده قلنا إيه طولابل بين مش كده؟ مورفير ولا بكدين؟ ليه بكدين؟ ليه مش مورفير؟ ليه بكدين؟ ديسنيا دي دي أكسجن طب عنده هارت فيل قول أي دواء من أدويت هذا فيه؟ مثلاً داريفكس عنده تأثير جذاب شوك، positive inotropic. أفضل لو أنت في وقت الامتحان، أنت تكتب واحد كل واحدة من الأربعة نقطة؟ أنت تكتب لكل واحدة من الأربعة ودها كلمة. مثلاً البين بكتير وتقول له نوموفين. فلسيروف إن هي بيشنو درس بالا كزامبر. This name oxygen rise in trigger fiigeriva da reket cause genetic shockive a positive inotropic زائد treatment of the دي بتاع التريتمنت لازم تحفظها you know. زي لما تحفظ اسمك في ان شاء الله خلي بالك يقول طب هي سيكريت الاندر ووتس له تطرد الهواء ازاي كالاتي تطرد الهواء كالاتي على <تصفيق> باله كده المنظر دي لان طبعا هي مش كده اللانج هنا كومبريسكو يعني كولابس لان ديفينشن كولابس اعتبر دي كولابس اعتبرها اصغر من كده كانت كشط ومليان هنا ايه ار هواسط دي بأنبوبة هتحطت في صدر العيان أمبوبة بتخش بين الضروع متوصلة هنا كده بإزازف، زي ما رسوها في الكتاب. كده المنظر وفيه هنا مير وفيه بقى الأنبوبة اللي نسدره دي كده نازلة كده ووصلها هنا بإيه لأ في فيه كده في الكتاب باسمها دي ولا مش فرصوها طيب وبعدين في أنبوبة تانية كده جنبها ماشي في كده واحد جنبها جدي بس دي نازلة تحت إيه تحت المية مغموثة تحت المية اسمها Underwater على <تصفيق> لكن دي مش تحت المياه طبعا انت فاهمت فاهم؟ الفكرة ايه دلوقتي انا وصلت الهوى اللي في الدورة لأمبوبة مغموزة تحت المياه اثناء الانستيريشن ايه واثناء الاكس بريشن ايه نمرح اثناء الاكس بريشن اثناء الاكس الهواء اللي الإيهان؟ هيخفق ولا؟ أثناء expiration جوه صدره في pressure ايه؟ positive فبهو positive pressure في الـ expiration يشفط ولا يطرق؟ يطرق لو إن أثناء expiration الهواء بيخرج كده كده كده إنش معايا من الـ plura للأنبوبة دي للماية هينزل في الماية يبقى لل هتشوفه بعيدا وبعدين يطلع يطلع فين في الأنبوبة الثانية يخرج مرة أكيد أكيد أكيد إن أنت عملت الطريقة دي إيه air drainage بتطرده بس ده في نفس واحد في extrusion واحدة هيكمل طب الاكسبليشن نقولها تاني شويه ههوه طب وثانيه هيقولوا الهوا تاني أكمل إذا الهوا خارج كده خارج ب بوزيتيف ايه طب يبقى لو سمحت انصحوا يعمل حاجتين الاول واحد الازازه دي تبقى فوق راسه ولا تحت تحت طبعا تحت تحت مستوى جسمه تحت تحت كده بيتبدل تاني حاجه لما يقول يروح الحمام يبقى ماسكها كويس قوي وماشي بيها هتلاقي كده في قسم الجراحه عندنا في قسم 22 في الاصلعي اللي يقال ديفراكس سيرجي الجهاز الازازه تحت كده وماشي بيها ممكن لو قاعد ولا ناحس تنصحه يعمل ايه دايما يحسب يقول له كده طول ما قاعد عشان يزود البوزيتيف بريشر الاسترو يوم يعمل يطرد الهواء بكفاءه اعلى يعني كل ما زاد الكاشير البوزيتيف هنا كل ما زادت قوه الطرد طب ده اثناء الاكستريشن بس في حاجه ليه حطيت الانبوبه في المايه طب ما انا اخدها بره في الهوا كده ويخرج وخلاص حاططها في المايه ليه عشان ما يرجشتش طب ما انا حاططها في الهوا كده هيرجع تاني ولا ايه لكن لما ينزل في المياه ما يرجعش في مياه طب ليه في الأموبة دي؟ عشان لو الأموبة الثانية دي مش موجودة لو كده إذا إذا دي هتعبدي هوى فتيله في الآخر الضغطي أعلى والفرعة لازم دي, دي متنفس. طب ده في الإكستيريشن شوفت بعينك بابل طب في الإنستيريشن في الإنستيريشن لما يأخذ نفس هل ينفع يشد المياه؟ لا المياه قيلة وما بترجعش لما الهو بيخرج هل يرجع فاني؟ لا بيرجعش طول ما انت قاعد شايف البابلي شغال يا معنى كده اللي دايما فيه برينجي ولا قالوا العملية دي ومشت كده نجحة جدا جدا جدا ان تتخلص لك كمية الهواء اللي هنا في مدة تتراوح من خمس أيام لسبعة أيام. طب لو الهواء كله خرب الجرح اللي هنا الحمد لله بيلم الواحد. Spontaneous recovery. تعرف منين ان حصل successful drainage of air؟ حكيني؟ الباب اللي هنا؟ السيستمز بتاعت العيان هتختصر في تعمل تشيست اكس راي ليها ظابط هجتيه تاكدهم العيان جراديوالي الشكاوي اللي عنده تتحسن والبابلي جراديوالي لما يخلص تعمل تلاقي ده طب انتوا بتعملوا بعد 5 7 ايام عملت اشعه لانجنا فريديتش اصبر تلت ايام كمان لحد لما يبقوا كام يوم 10 ما فريديتش جرح جرح سرس التكنيك ده افكتس جدا ان يظبط البيشنت ده خلي بالك بقى ده اسمه اندر ووتر سين حضر دايما دايما الامتحان لا مش نعم أكثر لا خلاص نفكت بجلده ويقف الجهة ويقف للموت ننفعش قداما عندي يحزة ويبقى على جنب المنحص يعني ما يدهش مكتاز يجيب كل المره اللي فاتت احنا خدنا فلوسي وفلورال عم بفتح الفلورال في فيوجن اللي فهمت. قلنا كومبليكيشنز بتاعت الفلورال فيوجن <تصفيق> صح ده من ضمن اللي complications ده سيكند يعني حطينا ابره في الثوره اتفقنا الثوره ليه complications لو شوك شخص ادي واحد اكيد المنر حصل ريفر تنصح اللي بتعاق الدكتور يسحب الرحم اثنين ادخل يعني بقى على الهال <تصفيق> عايزني صور اكس او سمارت بس كمان كمان بس لازم تقولهم كاملين كاملين <تصفيق> نعمل تاثم أنا عايز أسمع لأ مش تامع سأعني سمعت ساكن ريف عامل ديسترس اثنين مرة اسمه مات سيف في فيوشن يبكدنا مات سيف تاني ريف أو عامل ريسفاراتو ديسترس هدي واحد اثنين الشامه ساعه مزدتي الاثنين ثلاثة سيكندري كاكيتيريال انفيكشن مظبوط انتي قولي لي انا عايز اعرف اسمك نعم نعم جلاله انا سالتك قبل كده يا ام مره ادي بقى التالي ودي انسبكشن او الحد في الفلورا ديوز طبعا هنا في تفاصيل غير الموجودة في الجدول شيفت موفمنت ياللي لاستر برتش ادي واحد كل نوعس ايه كمان في الانسبكشن ريليشن شيب والموفمنت كيف يقولون negative latent sign مصبوط no? palpation intuitive نعم رابط palpation trachea or TVL أولي TVL في الأول نعم ناوز trachea أولي الأول opposite side Low <tis> severity A. Trachea a On the same side, if the trachea to the same side. And the line collapse. L five roses, yeah. Sa and M. is percussion. جسم خليجي، نعم؟ أنا سألتك قبل كده، بابا ماما مسال مسال تاني ماما مسال إيش أبيت يا Investigations على العموم نعملها للتور اللي إن يومريت الأولي. راي ده صح؟ Imaging. We quite value who's اسمعك من الظهر بس اي نوعه؟ سوراكوسكفي صح داخل من ثلاثة أربعة سوراكوسينتيس ممكن بلورال بروس كويس ازاج السوراكوسينتيس نعرف ان ده كيبانكولاس بلورال إفوشن ايه اوصافة كيبانكولاس بلورال نعم؟ وايه كمان؟ ez azt rávilágom a követ, a meghê jéjtés mi ez nyit? Clar... Igen... Kösz recenten meg az stairs. Az H미... Hermeléalon és benségquie Fe-Ir-Fuldón, az ellest vagy, سنه ده دي او ايه بديشي. اسمه ايه ده وما لو حر يبقى <تصفيق> ثابت تشيك <تصفيق> اكس كويس تمام مصبوط! مظبوط ديسنا قليله ايوه لا اللي جنب حنان انت عارفه كده كده وانت كويس لويسي ايه اوصاف البي لما اسمعها او للتين ده بتاع لويسي زي لو سرعتك مش سامع اي حاجه خالص خالص Now Now Now كده دي plural الكلورال افيوجن اللي magyar ميه ترانسيتس and i just, huh? لي ما قلناش ميكس سيندروم ما قلناش ليفت سايد هارت فيلر البريكارديال افيوجن فاستيكت دي ما ذكرتيش نعم لا لا مفيش كده انت قبل كده جاوبتي كويس احنا مستوانا بيتدهور يعني بكده جاوبتي كويس ومحصل حوار بيني وبينك وقلتي كذا كذا كذا كذا وعندي ظروف كذا كذا كذا كذا وقلتي لي في كذا حصل حوار حصل ولا حصل يبقى زرفور انا عارف كويس قوي قصه ايه المفروض اتظربت خلي لا انت لو خلاص دلوقتي انت قلتي حوالي خمس ست سبع اجابات او من 11 12 سنه الجاوبه كاملين لو في عشرة حاجات أسمع عشرة فاشكلام أوكي؟, أوكي إن شاء الله تروما. صدي اللي هو في مرافق فيها ترومة وإيه في تروما ترومة وإيه مرافق ترومة وإيه مرافق ترومة وإثنين ثلاثة تيلي يا أو صوت اللي فيوج لما اسمعوا الدمالج من دور السوجا ماسك وبلادي وكان في افتر ريفيزنا كنا بنعمل سين لجنرتل وبيبي بيش السنه لو الصاد لو حطوا الاندر لاين صح سايدر كلاف قال لي كده تقول لي انستراكشن لحد واستراكشن في الكافيتي لاند كاديتيشن هل عايزة اسمع الجرون ده احنا ان شاء الله سمعكم احسنه فاش كلام اش نورمال نعم مش سارع فكاية تنفل اذا الشيك نورمال <سؤال> تبا <تصفيق> اتركيها تنفل موهمنت ها عارفين في هذه العربين زي دوماس زي زي زي نعم إذا ما تحفظت الجدوة a A A mis morally terminar cajén A A orselyab a régen K Beeb تيري برونكال بريدنج تقول لي حاجتين الإجابة اجابه تعبانه جدا جدا جدا الانتها انت تقول لي معاها حاجتين الصوت عالي لا انتنسيتي ومعاها برونكوني واجافوني الكلام ده لما يتقال اولا ما تقطعش كده وما تاخدش الاجابه الوقت الطويل قوي قوي قوي اللي انت خدته على التضني جدا دي انت تقول اجابه صاروخي النقطه كاملة ماشي أوكي اوكي من انسيكشن لحد اسكالتيشن ورا خالص انتي قولي دي. نعم ايوه لا لا اللي ايوه اكيسه ايوه نعم انا عايز اسمع اسمع من انسيكشن لحد اسكالتيشن في اللونج فايبروزيس انا عادي اسمع شايف و Danny vagy is Danny? Retraction. Ah. Ah. Same side. Move the t يعني بالعادي اللي هنا زي ده ناقصه ها حد الوقت لما جئت سألته حتى ما جاوبش ما تردتش حد يحس وما هددتوش كذا كذا كذا ده ده العادي بتاعي ده ده التصرف العادي بتاعي اللي هو المفروض الباسلين اللي أنا بعيده أنا ما عملتوش بس النهاردة أنا بيساقوينت جدا جدا جدا من أكثر من حتى ما جاوبش أكمل أكمل إذا حصل الكلام ده تكرر بعد كده في حصة جاية شاطئي ربط فان من أول واحد ما جورش هتلاقي تقول لي طب أنا هختصر موضوعنا وما ذكرت شو محضات ما جارة ملتقاش والمرات عايز الغياب ويحصل مشاكل جمة جدا جدا جدا من معلم حضروش يمشوا جدة عادي خالص ليه لأن احنا تعافينا على اتفاق أول حاجة في الميد قلت كده لو حصل تقصير هيحصل ربط فان رد فعل ده يتراوح من رد فعل بسيط جدا من رد فعل عنيف جدا ايه ايه ايه انا ماشت راسم عطا مباشر مش فيها كلام انت مش مصدقيني مش مصدقيني اللي ممكن عامينه انت ممكن طويلة بقولها كلام ممكن عام جدا احقق كده بس دعو فيها انت لما تحسن احقق منها لما تحسن سهلة على فترة مشوفتي سهلة ازاي خلي بالك خلي بالك اوكي <تصفيق> اوكي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا لا لا أنت <تصفيق> تذكر حصة وتراكع زيادة عن اللازم ان شاء الله فهمت؟ فضل عندي بعد الحيرة هذا اللي يوفقك المرة جاي المرة الحصة بتاعه المرة دي أسوأ مرة حضرت في تفريح والآن دي دروب روف مرة مش أحصى أفيد روف مرة أمرة أثنين إن شاء الله أبداً أبداً الفاضر عندي بعد كده هايدر ويموكوركس ده يأخذ حوالي ربع ساعة إن شاء الله لأنه شبه جداً جداً جداً إيموكوركس لعبار عن هواء ومية في الثورة إزاي ممكن تدخل هواء ومية في الثورة؟ احنا قد ده ترسل أفل الثورة هذا درسة اللي فات على طول مية اللي هي الدورة الدورة ودرست عن نهاردة هواء، لكن الجديد دلوقتي هواء مية تحت هواء مية في الدورة عبارة عن <تصفيق> إما ابتدى هواء خط مية إما ابتدى مية وضف يعني ابتدى هواء أصلا وضف عليه مية إما ابتدى مية وضف عليه هواء، إما ابتدخلوا الاثنين مع بعض هوا ودخلت عليه مية اللي هو ميموتوركس ودخلت الأنبوبة اللي أنا رسمتها من شوية بس الأنبوبة اللي دخلت فدخلت مع دم أو عملت عدوى فدخلت مع قص يبقى كان هوا ميموتوركس وكومبليكيتد بفلود أو كان فلود ودخلت عليه إير أجنها شوية يعمل الاثنين داخلين مع بعض الاثنين داخلين مع بعض رافتشر او تي بي كاربي ابسيس تيطرينك ابسس اما سكينه سيدو طب وعلى الحاجات دي قلت لك لو واحد رافتشر كبات كلاسكيتي يدخل هواء بس يا ميه بس يعني اثنين طب انا اقول يا هنا ممكن طب ما نفس رافتشر كبات دي طب ما لسه قايل مش هيدخل هواء وممكن يدخل ميه فقط مهدها جنين يا إما ابتدى مايا ودخلت عليها طب ما الحصة اللي فاتت في الكمبيكيشن في ناس بتجاوبوا النهاردة في الإجارة أنا عاعد كويس بيجاوبوا للزافرة عاعد دي معنى مين يعني بيجاوبوا إنه هو بيتذب بيتفكر الكلام اللي أنا قلته الحصة اللي فاتت مش لأنه ذاكب كويس أنا عارف أقول كويس يعني بيجيب من الكلام اللي سمع مني في الحصة اللي فاتت لأن لو كان ذاكرا كويس ما كانش جاوه بالطريقة ترددياً ديه hesitation دي كان جاوه صاروخ اللي عمل كده عارف ما عمل كده فاس نقاش وأنا عارف كويس مين عمل كده بس مش أحصل تاني إن شاء الله ما حصل جاية خلاص دلوقتي انا باخدها وانا متضايق بس بالبساطة مش هيحصل ان شاء الله تاني دي ابتدى طب ما انا حاسس انتهى من ضمن الكومبليكيشنز ان كان عنده فلويد ودخلت له اير طب الحصه اللي فاتت في الكومبليكيشنز بتاعت الترول تاكينج فدخل اير ولا ايه على فلويد او تفتح فيستورة دي بقى هتاخدها كملة كلمة فيستورة دي في الجراحة عارف يعني فيستورة abnormal track abnormal track يعني طريق غريب track يعني طريق طريق غريب ايه القصة؟ قادي اللانج بالمنظر ده وفي هنا مية في الدورة المية دي بين قصين بص صبيت. لما يكون في مية في الدورة من نوع الصديد وعن كل مرة إن شاء الله سمع جدوى اللي قلتوا عن ده إن شاء الله ده بص خلاص البص ده اسمه بايما لاسم تاني بايو سوركس البص موجود هنا ده عشان بس وعشان إنفلاتوري في جراحة تعرف ان الانفلاميشن بيعمل دامج للتissues مش إنفلاتري بس إنفلاتوري إنفكت بيعمل دامج للتissues يوم يفتح وصلة على الجلد اسمها كلور كوتانيوس فيستولا يوم يدخل هواء هواء من الشارع دوت كلور أو يفتح وصله على البرونكس فبما البرونكس في هوا يميدخلوا هواء من ناحية دي يبقى هوا من ناحية دي هوا من ناحية دي دي اسمها Plural Cuteus Fistula ودي اسمها Bronco Plural Fistula فالحالتين يخش ايه Air آه. بس اذا كان المشكلة عن طريق برونكس بتتسمع امباينما with بلورال فيستولا طب عارف ده يجي الهواء هيخش الهواء هيخش هنا هواء على فص يفقه هايدريد ما طبعا الفلو ده على حسب مش ايه ممكن دم ممكن فص ممكن عادي يبقى بلونكو بلورال فيستولا بس اذا دخل هواء كده طريقه من غير او وبنفس المنطق يطلع قص كده طب فتلاقي داخل هواء كده بقى هواء على قص اسمه الطير نيموسوركس وطلع قص كده طب لو طلع قص من الفلورا للبرونكس هيطلع قص في الملتيمس هيكح يعني هو لو احنا عنده قص في الفلورا يكح احنا لا إيه لو فتح وصمة كده؟ اسمها الوصمة دي في السيولة فأصبح فيه بصف المنبيل العيان يشتكي من شك واسمها بلانك أنا ده سابيراتي بلانك سيندروم هكذا عشرة هنقول يا رشالله بتغسل إيه سابيراتي بلانك سيندروم ده عيان بيكوح كل يوم ويجيب كمية كثيرة قوي من البص لونه أصفر أو أخضر على حسب نوع الأورجانيزم ولحت وحشة قوي والسابيراتي فلانك سيندروم ده اللي بيعمل الشك واللنا بلتها دي أي حد عنده صديق في سيندروم أربعة ده واحد فصفة الفلورى ثلاثة المنتيش عن طريق ثلاثة وفي ثلاثة أمراض تانيين أجلهم كرانيك فلانك أكسس برونكييتس وحاجه في الاطفال اسمها انفكتد سيستيك بيعملوا يعني سيفيكتيف لونج يعني يعني الكي لست طيب قالوا طب ما النوع ده لو كده وشاكين انه كده وعملنا له أشياء قله كده قالوا اعملوا له احقن هنا في الكوره جوه الكوره احقن في الكوره صبغه زرقاء اسمها الميثيلين بلو احقن صبغه جوه الكوره لونها ازرق ميثيلين بلو لو حقنت صبغه زرقاء في الكوره نورمال تخرج في المريض لا ما تخرجش في المريض لكن الصبغه الزرقاء في العيان ده تخرج عن طريق الوسبه دي تطلع في المريض لوحين تحائم في البلوراميثيلين لو يطلع لك في المدينة إلا فيها النورمال إيه؟ تراك، اسمها فيسيو إذا كان الكلام ده مصبوط إذا العام ده يشتغل لنا مدينة إنه هو عيان اللي عنده هايدرونيموتوريس مية وهوى، مية وهوى، مية وهوى نفس شاكوة البلورالدفوجن ونفس شاكوة الهواء نمر واحد سيمتمز او بكوز مثل تي بي، وبعين تلات شكاوي هم هم تعرف شو تقوله أمم أمم وبعدين لو عنده الوصفة دي استكمال تفريغه لا مسندم أقلها إن على الله نفحص وبعدين الجدول the لحد to auscultation shape movement the shape لازم كمية ez a bölcsesség, egy a egy A oldalra, A mozgás, egy polonizálás, egy EBF, egy percussion. Elhalla, 4, Ulmaya, ta. a a A a a a a shifting balance. a shifting balance. a نبرة واحد مش هنا قلنا مثل لو شاجد ايه فيه واصبر طب ما كمان هنا بقى اللي جوه الكلورا مش هوا بس في ميا طب الميا دي أنا عايز اعرف هي ترانسدت ولا اكسدت ولا ولا اعمل ايه لكن نفس الصفحة بالضبط بالضبط بالضبط مش يقولها تايبة تقولها في درس وتعمل chest x-ray chest x راي بالضبط بالضبط وفي نفس chest x راي بتاع نيمو بس هو نيمو كان فيه هوا بس هنا فيه هوا ومية اسمها air fluid كده بالمنظر ده دي البيافرام اردياد oda a heart of your, a lángjébe, a line of plural, line a bedi kollapse a a وفوقها وعارف اللون الاحمر دي ميه في بتلشع بيضة. اسمها بيزل اوباستي اوف ليتريدنج أو الكوست ده ايه البيزل اوباستي اوف ليتريدنج الكوست اوف اللي هنا مش رايزنج لاكر زي بتاع ديولا ديفيوجن ده هنا في اير فلويد ليفل تحت مياه وفوق هواء الميه ابيض والهوا اسود قوي طب هنا اللي انا معلم عليه اسود قوي ده في برونك واسكيلموت لا ما فيهوش برونك واسكيلموت جدا ده بلوغ طبعا ممكن التركيه تروح هناك ممكن دهان ينزل لتحت تريتمنت اوف ذا طبعا هنا الانفستيجايشن اهم حاجه ايجنج وتابنج هما الاثنين تريتمنت اوف ذا انت تي دكتو ستوكس وطبعا لازم اشفط الميه والهواء يا اما بشفط عادي نفس العمليات عملناه في طول الفيوجن للهواء نعمل اندر وقصي الدرس بتاع النيمو ثوركس والهيدرو نيمو ثوركس مهم لان ميديكال كيس ايميرجنس المره الجايه ما فيش ربع واحد من لا هيخيف ولا هيسمع نقطه كان هو خلاص انا هنعمل امتحان ان شاء الله لكل المجموعه ال 23 ده خلاص خلاص ولكن ولا ربع دين اقول يلا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>